فَرَاتَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لام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 أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المضلون واتبعوا ما تلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِهِ اَنفُسَهُم لو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وَلا هُمْ بِضَادِّينَ دِيْنُهُم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خَلَاقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تاتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبِعُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعَلِّمُونَنا لا تَسْتَحِرُّ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاغُوتَ وَمَارُوثَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ ضِفْدَافٌ فَلَا تَكْذِبْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ دِينِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَتَعْلَمُنَّ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَئِن سَمَا شَرُوا بِهِ أَنفُسُهُم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ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 وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ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 شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالشهاده لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وَنَقْتَلَعُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَصُدَّ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اذكروا ربكم تضعه وخشيه انه لا يحب المعتزين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا انَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَفْكُونَ فغلبوه هنالك وانقلبوا خاسرين والقي السحرة ساجدين قالوا الما نعبد رب العالمين رب موسى وهارون فقال موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون انما صنعه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى افحدثتم انما خلقناكم عبادا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 فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّ اتي الصفا فالداجرات دجرا فالتيات ذكرى ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وَحِصْنًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاقِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْبَعَهُ شِهَابٌ صَاقِبٌ وَابْتَرَأْنَا إِلَيْكَ نَثْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أُنْفِذُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى كتابا انزل من بعد موسى مصدق لما لدينا يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اديبوا دعوا الى الله وامنوا به يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يَجْهَدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُنَائِكَ فِي غُلَالٍ مُبِينٍ يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما يُرْسَالُ عَلَيْكُمَا شُهَابٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَئِن ذَلَّنَا هذا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الي ان له السلام نفر من الجن فقالو ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَسْخَداً وَلَا وَلَدَ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَتِيهِنَّ عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّلْتَقِيَ الإِنسُ وَالجنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا وَنُسِمَ أَنَّ لَنْ يَدْعُوَ شَاءَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَنَا السَّمَاءَ أَفَوُجِدْنَاهَا مَلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُلَّ مَا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد للسمع.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأسالمها بسم الله الرحمن الرحيم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 ان الذين كفروا وظلموا لن يكُن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم مخالدي فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا بسم الله الرحمن الرحيم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 إلا الذين تابوا من قبل إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِنَا يَقْتَبِرُونَ عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذِ اسْتَغَاثُوكُمْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُّمِدُكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ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 اَلَّذِي يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَهْدِيَكُمْ وَلِيُقْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَإِنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمنوا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 وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نُّكْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَّمَاءَ بِرُوجٍ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سبيلا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 بسم الله الرحمن الرحيم وا أرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين بسم الله الرحمن الرحيم و الصفات صفا فالداجرات زجرا فالتاليات تكرار ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْنَى يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذوق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل افاكه افيم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 جَهَنَّمَ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاَ مَتَّخَذُوا وَلاَ مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَى وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُّذْرِجِينَ بسم الله الرحمن الرحيم واذا صرفنا اليك نفرًا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين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 أولئك في ضلال مبين ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لن يعيد خلقهم بقادر لقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفتدوا من أقطار السماوات والأرض اين استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباى الائاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عذاب히 انس ولا جان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 يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا تَسْلُكُهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا ياكله الا الخاطئون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود كُذِّبَ لِأَصْحَابِ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 إن بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لك الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ومن يعمل مثقال ذره خير يره بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَنُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَجْرَاكَ مَلْحَمَةُ نَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ على الْأَسْكَدِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ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 فَجَعَلَ لَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون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 ذَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَوْلَى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مسد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 بسم الله الرحمن الرحيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقه ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا القهره قال موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يسنح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فَاصِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدول إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا تصلت اياته اءعجبي واربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء